وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ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 وولائك لهم مغفرته ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاذذين اولائك لهم عذاب من رجز اليم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 نَكُم لَفِي خَلْقٍ جَدِيد